بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش لإله في قريش, لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصير فليعبدوا رب, هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. الذي رب أطعمهم من جوع وأامنهم من خوف.